وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِ أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمٍ وَمَا قَوْمٌ لُطٌّ مِنْكُمْ بِغَائِدِ أَسْتَوْفِرُ رَبّكُمْ ثُمَّ تُبُ إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإن فِي نَضْعٍ فَ وَلَوْ نَارٌ طُكِلَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِذْ دَعَوْتُ عَلَيْكُمْ then سوف تعلمون من يأتيه عذاه يخزيه ومن هو كاذب وارتقبون ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة o are na o soi a tout fi الا ابو دني كما بايده دمول